بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر ا الإنسان مما خلق خُلِقَ م ِ ن مَا إ ِ دَافِقَ يَخْرُجُ م ِ ن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرْ يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرْ فَمَا لَهُ م ِ ن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرْ و َ ا ل س َّ م ا ء إ ذ َ ا ت َ ر َ ج َ وَالأَرْضِ إِذَا ا ل ص َّ د ع إ ِ ن ه ُ ل َ ق َ و ْ ل ف َ ص ل وَمَا ه ُ و ب ِ ا ل ْ ه َ ز ل إ ِ ن ه ُ م ي َ ك ي د و ن َ ك َ ي د ا و َ أ َ ك ي د ُ ك َ ي د ا ف َ م َ ه ِ ل ا ل ك ا ف ِ ر ي ن َ أ َ م ه ِ ل ه ُ م ر و َ ي د ً ا